بين المطابخ العالمية لكل ثقافة عاداتها وأسلوبها ومطبخها وهناك أسرار كثيرة في بلدان العالم تميز كل ثقافة عن غيرها يحتل المطبخ التايلاندي مكانا مميزا بين أكثر الأطعمة الحريفة في العالم. فالفلفل الحار يرفع مستوى التمثيل الغذائي داخل الجسم إذ إن الطعام الحار يجعلنا نتناول الطعام ببطء فتصل إشارات الشبع عند حدوث الامتلاء بالطعام على عكس الأمريكيين الذين يتناولون طعامهم بسرعة تجعلهم يشعرون بالشبع بعد تخطي حدود الامتلاء بفارق كبير لذلك قد يكون الطعام الحار أسلوبا سهلا لتحقيق الشبع بكميات قليلة من الطعام ومن ثم المحافظة على الوزن وفي ماليزيا فإن كركمين المادة الأساسية في توابل الكركم والتي تعطي الكارية لونه الأصفر المميز هو قاتل جيد للدهون أما البرازيليون فيحافظون على نحافتهم بمداومتهم على تناول الأرز والبقوليات في كل وجباتهم ينفق البولنديون خمسة في فقط من ميزانية أسرتهم على تناول الطعام خارج المنزل وهم عكس الأمريكيين تماما الذين تصفهم إحصاءات إدارة الزراعة الأمريكية بإنفاق 37% في المتوسط على الوجبات السريعة والمطاعم على نحو مثير للإعجاب يحافظ 75% تقريبا من الألمان على تناول إفطارهم يوميا ولا يخلو إفطارهم اليومي من الحبوب والخبز والفاكهة